صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن بإحسان إلى يوم الدين وبعد نستكمل بعون الله تعالى شرحنا لمختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في فقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه وحيث انتهينا بعون الله وتوفيقه من باب الطهارة الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة فإننا نتكلم بعون الله عز وجل عن هذه العبادة السامية التي تعبدنا رب العزة سبحانه وتعالى بها وجعلها من أشرف العبادات التي يتقرب بها المرء إلى ربه سبحانه وتعالى ألا وهي عبادة الصلاة فحيث أنهى المصنف رحمة الله عليه الكلام على الطهارة أتبع ذلك بالكلام على أحكام الصلاة من حيث شروطها وأركانها وسننها ومستحباتها ومبطلاتها وبقية أحكامها الصلاة أبنائنا الطلاب هي من أسمى العبادات وهي ركن الدين وعليه يعتمد وبه قوامه ولذلك أولاها الإسلام رعاية خاصة حيث هي الصلة بين العبد وربه وحيث هي الدعاء الذي يتقرب الله ويتقرب الإنسان به لله عز وجل وحيث هي التي تنقي روح الإنسان وتصفي عقله وقلبه وتجعل منه عبدا ربانيا يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بهذه العبادة التي يتجرد فيها من كل ملذات الدنيا والمصنف رحمه الله ابتدأ كلامه في الصلاة بالكلام عن المواقيت ولكن يشجر بنا أن نعرف الصلاة في اللغة وفي الشرع، وأن نشير إلى شيء من فضلها وشيء من حكمة تشريعها وأقسام الصلاة ولمحة بسيطة ونشير إلى لمحة بسيطة إلى أجزاء الصلاة أو الأمور التي تتكون منها الصلاة فنقول وبالله التوفيق إن الصلاة عند علماء اللغة تعني الدعاء ومنه قول الله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي إن دعاءك طمأنينة لهم وقوله جل شأنه ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول أي أدعيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا الناس بالصدقات يدعو لهم قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه جئت مع أبي بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صل على آل أبي أوفى وهذا القول وهو أن الصلاة تعني الدعاء هو قول جناهير العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم وقد حقي عن الإمام النووي رحمه الله وهو من كبار أئمة الشافعية حكي عنه أن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدمي تضرع ودعاء بمعنى أنه يفرق في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بين صدور الصلاة من الله عز وجل وبين صدورها من الملائكة وبين صدورها من البشر ويقول الأعشى شاعر العرب الشهير مبينا بعض معاني الصلاة من حيث اللغة تقول بنتي وقد يممت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مبتجع أي مثل الذي صليت أي مثل الذي دعيت يقول الإمام أبو العلاء أبو العلاء رحمه الله صلاة الله عليه ثناؤه عليه عند ملائكته وقال بعضهم إن الصلاة تستعمل بمعنى الاستغفار ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى أهل البقيع ليصلي عليهم فإنه فسر في الرواية الأخرى قال أمرت لأستغفر لهم كذلك أبناء الطلاب تستعمل الصلاة بمعنى البركة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق اللهم صل على آل أبي أوفة بعض العلماء فسرها اللهم بارك على آل أبي أوفة كذلك تستعمل الصلاة بمعنى القراءة وصدق الله العظيم حيث قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي لا تجهر بقراءتك بناء على من فسرها بذلك أما تعريف الصلاة في الشرع فهي واقعة على دعاء مخصوص في أوقات محددة تقترن بها أفعال مشروع وبعضهم يقول إنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم معنية بشرائط مخصوصا هذا وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الناس تنازعوا في اسم الصلاة هل هو من الأسماء المنقولة عن مسماها في اللغة أو أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة أو أنها تصرف فيها الشارع وتصرف أهل العرف فهي بالنسبة إلى اللغة مجازا وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة في ذلك ثلاثة أقوال ورجح رحمه الله أن التحقيق أن الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة ولم يستعملها مطلقة كما تستعمل نظائرها كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية هنا تفيد بيتا خاصا فلفظ الحج هنا وإن كان المعنى اللغوي منه القصد إلا أنه لا يستعمل لقصد مخصوص لا يستعمل لكل قصد بل لقصد معين دل عليه اللفظ نفسه القصد معين دل عليه اللفظ نفسه ويشير الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأمم السابقة كانت لهم الصلوات ولكن ليست مماثلة لصلاتنا من حيث الوقت ومن حيث الهيئة هذا ولا يختلف أحد في أن الصلاة فرض معلوم فرضيته من الكتاب والسنة والإجماع ودين الأمة والآيات في ذلك كثيرة حيث قرن الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في عشرات من آيات كتاب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى فرض الصلاة علينا طبقا لمواقيت معين حيث قال في كتابه العزيز إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أما الأحاديث الدالة على فرضية الصلاة فهي كثيرة تفوق المئات أحاديث دلت على كونها من أركان الإسلام وحاديث دلت على فضلها وعلى حكمتها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 الأحاديث التي وردت في فضل الصلاة كثيرة والأحاديث التي دلت على مشروعيتها كثيرة منها هذا الحديث ومنها حديث سيدنا معاذ بن جبل وهو حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله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 بعد مرتبة الإيمان بالله عز وجل، وذلك بالنطق الشهادة. وحين نتكلم عن فضل الصلاة وعن حكمة تشريعها، نجد كلاما طيبا للعلماء لا يتسع المقام لذكره في هذا الشرح الفقهي. فالصلاة هي أفضل العبادات بعد الإيمان بالله تعالى. وورد في فضلها والحث على إقامتها والمحافظة عليها ومرعاة حدودها الباطنة والظاهرة آيات وأحاديث كثيرة ومشهورة ومن حكمة تشريع الصلاة أن فيها نوع من التذلل والقضوع بين يدي الله عز وجل وهو وحده المستحق للتعظيم والمناجاة ففيها أيضا قراءة وذكر ودعاء وتعمير للقلب بذكر الله عز وجل فيها اعمال للجوارح في خدمة هذا الدين وفي الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى هي عماد الدين وعلامة المؤمنين وقد أمر جميع الناس بإقامتها هي شجعة لشكر نعمة البدن الذي يشمل ظاهر الإنسان وباطنه. الصلاة أبناء الطلاب هي الصلة التي تجمع بين العبد وربه الصلاة هي التي أخبرنا عنها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء كل يوم خمس مرات هل يبقى من ذره شيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والصلاة أبناءنا الطلاب يقول عنها الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما طيبا فيقول إن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين ووستان العابدين ولذة نفوس الخاشعين ومحك أحوال الصادقين وميزان أحوال السالكين وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين هداهم إليها وعرفهم بها وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين رحمة بهم وإكراما لهم لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه لا لحاجة منه إليهم بل منة منه وتفضلا عليهم وتعبد بها قلوبهم وجوارحهم جميعا من أغراض الصلاة أيضا أبناءنا الطلاب وحكمتها إشعار القلب بعظمة الإله الخالق حتى يكون منه على وجل فياتمر بأوامره وينتهي بنواهيه وفي ذلك خير للإنسان لأن من يفعل الصالحات ويجتري بالسيئات لا يصدر عنه للناس إلا كل منفعة أو كل خير أما الذي يأتي بالصلاة وقلبه غافل عن الرب مشغول بشاوات نفسية وملاذ جسمانية فإن صلاته لا تثمر الثمرة المطلوبة منها في الحقيقة ومن حكمة الصلاة ومكانتها أيضا أبناءنا الطلاب أن الله سبحانه وتعالى حينما افترضها علينا افترضها على رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بلا واسطة حيث فرض الصلوات الخمس في رحلة الإسراء والمعراج التي هي أعظم رحلة حبى الله سبحانه وتعالى بها نبيا من أنبيائه أو رسولا من رسله فالله سبحانه وتعالى قد جرّد الصلاة من الواسطة ولذلك شرعها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ولا يغتر بعض الناس بأن الصلاة وردت فرضيتها في كتاب الله عز وجل بنص قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآلت الزكاة ولكن أصل الصلاة لأن أصل الصلاة شرعه الله سبحانه وتعالى ليلة الإسراء والمعراج أي أصل الصلوات الخمس وإلا فقد كانت هناك صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام بها قبل تشريع الصلوات الخمس ولكن الذي وقع في ليلة المعراج هي الصلوات الخمس وهنا حكم سامية أبناءنا الطلاب لمن أراد أن يتدبر الله عز وجل شرع الصلاة في هذه الرحلة وفي هذه التوقي وفي هذا التوقيت وبتلك الكيفية التي تنتفي فيها جميع الوصائب إصداقا لقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والصلاة دعاء كذلك من الحكم التي يمكن استنباطها في تشريع الصلاة في ليلة الإسراء والمعراش أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل, نبيه أرسل رسوله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليعلمه الصلاة ويحدد له مواقيت الصلاة في الأحاديث المشهورة في إمامة سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما سيأتي في باب المواقيت وهنا يثور تساؤل لماذا لم يصلي سيدنا جبريل, سيدنا جبريل عليه السلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما في السماء في نفس الليلة التي فرض فيها الصلاة وهنا أجيب أبناء الطلاب بإجابة من الله عز وجل بها علي فستنبطها من هذه الواقع وهي أولا أن السماء ليست موضع تكليف بالنسبة لبني البشر فموضع التكليف لبني البشر هو على ظهر هذه الأرض التي خلقنا الله سبحانه وتعالى للخلافة فيها، وبالتالي فلا يتحقق التكليف إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء. فائدة أخرى استنبطها بفضل الله تعالى وهي أن الغرض من إمامة سيدنا جبريل عليه السلام هو التعليم. والتعليم يتأتى لمن سيقومون بالصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين فكان التعليم مكانه فكان التعليم مكانه على الأرض يأم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعده فيكون التعليم قد وقع في موضعه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وحين نتكلم عن أقسام الصلاة أبناءنا الطلاب نشير إلى أن هناك تقسيمات واسعة للصلاة علماء يقسمون الصلاة إلى فرض ونفر وعلماء يقسمون الصلاة إلى حوالي ستة أقسام بمعنى أنها ينطبق عليها الأحكام الخمسة وعلماء يقسمون الصلاة من حيث الهيئات والكيفيات فيقولون هناك صلوات لها سبب وصلوات ليس لها سبب وصلوات فرض وصلوات نفل ونحو ذلك وهنا نشير إلى تقسيم الإمام الحطاط هو من كبار أئمة المذهب المالكية حيث قسم الصلاة إلى ستة أقسام قسم فرض على الأعيان وهي الصلوات الخمس وفقا للشروط التي تتطلبها والنوع الثاني فرض على الكفاية ويصلات الجنازة على القول الراجح من القولين المشهورين الذين ذكرهم المصنف وفرق ما بين فرض العين وفرض الكفاية وهذه أول مسألة تقابلنا فرق ما بين الفرضين أن فرض العين وما يتعين على كل مكلف فعله من ذكر أو أنثى كالصلوات الخمس أما فرض الكفاية فهو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقيين مثل صلاة الجنازة إذا قام بها شخص أو شخصان سقطت عن بقية الناس وقال العلماء إنه إذا لم يقم بها أحد مع وجود الناس أثنى الجميع القسم الثالث صلاة سنة قال عنها الحطاط هي الوطر والعيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء وسجدة السهم وركعة الطواف على أحد الأقوال وسجود التلاوة ونحو ذلك على ما ذهب إليه بعض العلماء النوع الرابع الفضيلة صلاة الفضيلة قال عنها الإمام الحطاط هما ركعة الفجر وركعة الشفع وتحية المسجد وقيام الليل وقيام رمضان هو أوكد النوافع والتنفر قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب يعني يقصد رواتب الصلوات الخمس وصلاة الضحى ويحياء ما بين العشاءين وركعتان بعد الوضوء وركعتان الاستخارة وركعتان عند الخروج للسفر ونحو ذلك وركعتان عند القتل كما سنهما سيدنا خبيب بن علي رحمه الله عليه ورضي الله عنه وارضاه في القصة الشهيرة حينما أخذه المشركون ليقتلوه فقال أملوني حتى نصلي ركعتين فصلى ركعتين ولم يطول فيهما وقال خشيت أن أطول فيهما فتقول جزعا من الموت وكان خبيب أول من سنهتين الركعتين والنوع الخامس الصلوات المكروهة وين الصلاة بعد الفجر حتى ارتفاعها قيد رمح وبعد العصر حتى غروب الشمس وبعد صلاة الجمعة في المسجد وقبل العيدين وبعدهما إذا صليت في الصحراء بين الصلاتين المجموعتين لسفر أو مطر أو بعرفة أو مزدلف ونحو ذلك النوع السادس من تقسيم الإمام الحطاب الصلوات الممنوعة بمعنى المحرمة وهي الصلاة عند طروع الشمس وعند الغروب ومن حين خروج الإمام لخطبة الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة ونحو ذلك وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في مواضيعه أما عن تقسيم الصلاة أبناءنا الطلاب من حيث الهيئة والكيفية التي تؤدى بها الصلاة فنقول وبالله التوفيق إن الصلاة كعبادة من العبادات تشتمل على مكونات هذه المكونات منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة ومنها ما هو مستحب كذلك يشترط لها شروط يشترط للصلاة شروط كذلك يطرع عليها من الأمور المكروهة والمبطلة ما يفسد الصلاة او يخل بها ولذلك نقول ان تقسيم الصلاوات او تقسيم الصلاة نفسها الى اركان وسنن ومندوبات فالاركان هي ما تقوم به ماهية الشيء بمعنى لا تتحقق الصلاة الا بتحقق تلك الاركان مثل القراءة قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود ونحو ذلك أما بالنسبة للسنن فهي المرتبة الثانية بعد مرتبة الأركان وهي الأمور التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها وهي فيها خلاف بين الفقهاء بعضهم يتوسع فيها وبعضهم يضيق فيها. أما النواف أما المستحبات أو المندوبات فهي أمور زائدة على السنن. يأتي بها المرء لتصلح صلاته. بعض المحققين من العلماء يقول إن الإنسان يوم القيامة لا تكتمل له صلاته ولا تسلم له صلاته إلا إذا أداها على هذه الكيفية من الاتيان بالأركان والسنن. والمندوبات مع مراعاة تجنب المكروهات والمبطلات فالمبطلات هي أشياء تطرأ على صلاة الإنسان فتفسدها كفقد أحد شروط الصحة كالطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة على نحو ما سيأتي في موضعه أو خروجه عن الصلاة بقطعها أو التفاته أو نحو ذلك من الأمور أو أكله أو شربه أو نومه أو نحو ذلك من الأمور التي تبطل الصلاة أما المكروهات فهي أشياء لا يعاقب المرء على فعلها ولكن يؤجر على تركها والمكروه وما يقابل المندوب الذي يؤجر الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه هذا هو جسم الصلاة إتيان بأركان وسنن ومندوبات، وتجنب لمكروهات ومفتلات هناك أشياء أخرى تسمى شروط الصلاة هذه الشروط بعضها يتحقق قبيل دخول الإنسان في الصلاة وبعضها يتحقق أثناء الصلاة والمالكية كعادتهم في بعض العبادات يقسمون شروط الصلاة إلى ثلاثة أخصار فيجعلون لها شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط وشروط وجوب وصحة معها أما القسم الأول وهو شروط الوجوب فقط فقالوا إنهما شرطان شرط البلوغ بمعنى أن الصباح لا تجب على الصبي ولكن يؤمر بها لسبع سنين ويضرب عليها لعشر سنين من باب التعويد الشرط الثاني عدم الإكراه على ترك الصلاة كان يأمره ظالم أو نحوه أو نحوه بعدم الصلاة والإكراه له درجته إكراه ملجئ أو غير ملجئ حسب درجة الإكراه وحسب الشخص اللي يستطيع تنفيذ الإكراه على المكره القسم الثاني وهو شروط السححة القسم السابق وهو شروط الوجوب مدلوله على من تجب الصلاة تجب على البالغ تجب على الإنسان الغير مقرأ القسم الثاني ممن تصح الصلاة ومشروط الصحة المالكية يرون أنها خمسة شروط شرط الطهارة من الحدث وشرط الطهارة من الخبث وقد سبق لنا في باب الطهارة بيان الفرق ما بين الحدث والخبث وشرط الإسلام وشرط استقبال القبلة وشرط ستر العورة وإن كان شرط الإسلام عند كثير من العلماء شرط لوجوب الصلاة حيث لا يكلف بالصلاة إلا المسلم خلافا لمن يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي مسألة أصولية واسعة القسم الثالث هو شروط وجوب الصلاة وصحتها قال المالكية إن هذا ستة شروط الشرط الأول بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الإنسان الذي لم تصل إليه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لم يعرف أن هناك رسول أو أن هناك نبي أو نشأ في مكان من الأماكن لا يعلم عن النبوة أو الرسالة شيئا فهذا لم تبلغه الدعوة وبالتالي فلا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه إذا فرض وأنه صلى الشرط الثاني شرط العقل بمعنى أن الصلاة لا تجب على المجنون ولا تصح منه لأن العقل هو أصل في إناطة التكاليف الشرعية بالإنسان فالله سبحانه وتعالى قد جعل نعمة العقل سببا لتكليفنا بالتكاليف الشرعية من أوامر ونواه الشرط الثالث دخول وقت الصلاة بمعنى أن الصلاة لا تجب ولا تصح إلا إذا دخل وقتها ودخول وقت الصلاة هو الذي يتحدث عنه الفقهاء في باب المواقف وهذا في الحالة العادية أما في حالة الجمع ونحو ذلك القصر والجمع ونحو ذلك من الأحكام التي سيرد ذكرها بالتفصيل فالمسألة تختلف نفيد أبناءنا الطلاب فإذا هامة وهي أن الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام في الحالة العادية بالشكل الذي نقرأه وندرسه في كتب الفقه، وشرع من الأحكام ما يختص بأصحاب الأعثار على وفق الوضع العادي بمعنى أن دخول وقت الصلاة شرط وأن الأمر الفلاني يطبق بالشكل الفلاني أو بالشكل كذا لمن كان متوفرا فيه الشروط أما إذا فقدت الشروط لعذر عجز أو مرض أو مطر أو وحل أو سفر أو نحو ذلك فهذه الأحكام تختلف فيجوز تقديم الصلاة جمع تقديم ويجوز جمع الصلاة جمع تأخير ويجوز التنفل على الراحلة في السفر ولو لم يتمكن من استقبال القبلة وهكذا ونحو ذلك من الأحكام التي شرعت لأصحاب الأعزاء بعد ذلك من شروط وجوب الصلاة وصحتها معا عدم فقد الطهورية بحيث ان الانسان اذا لم يجد ماء ولم يجد ما يتيمم به هنا لا تجب عليه الصلاة وان كالي الملكية رأي سبق ذكره في باب التيمم ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك مالك وأشهب يقضي والأداء وأصبغ يقضي والأداء لأشهب ومن الشروط أيضا التي تدخل تحت شروط الوجوب والصحة معا عدم النوم والغفلة بمعنى أن لا يكون الإنسان نائما أو غافلا الشرط الأخير الخلو من دم الحيض والنفاس وهذا بالنسبة للمرأة ويلاحظ من هذا التقسيم أن المالكية زادوا في شروط الصحة شرط الإسلام ولم يجعلوه من شروط الوجوب كما مشيرة صادقة وبناء عليه فالكفار تجب عليهم الصلاة عندهم ولكن لا تصح إلا بالإسلام خلافا لغيرهم حيث عدوا في شروط الوجوب والمالكية أيضا هنا لراحز أنهم قد عدوا الطهارة شرطين وهم طهارة الحدث وطهارة الخبر والفقهاء اعتادوا على أن يشترطوا للصلاة الطهارة بصفة العموم والتي تشمل طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان وبذلك يعلم أبناءنا الطلاب أن الصلاة لها تلك الشروط التي لا تتحقق إلا بها ولها تلك الأركان التي أشرنا إليها على سبيل الإجمال ويلاحظ أن الخلاف قائم بين فقهاء المذهب الواحد وبين فقهاء المذاهب الأربعة في عد الأركان وفي عد الشروط وفي عد المغتلاط والسنن ونحو ذلك وهنا يكون ترفق الأول من الصلاة قد انتهى أبناءنا الطلاب ولم نتعرض فيه لشيء مما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه حيث ابتدأ المصنف الكلام عن مواقيد الصلاة وهذا الدرس لمثابة التقدمة لكتاب الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله موفق